هذا يعني أنها ممنوعات تفضل ويحاول المهربون بكافة الطرق لإصالها إلى الأسواق العالمية خداع أنا من وضع الممنوعات في حقيبته وهو لم يكن يعلم خيانة ليست لي أي صلة نهائياً بالممنوعات ولا أي شيء من هذا القبيل أكاذيب أتعرف ماذا يا والد زوجتي؟ إليك حقيبة كل شيء ممكن ومن واجب الشرطة أن تكشف من هو الكاذب كما ترى فقط قاموا بخداعي ومن تعرض للخداع قلت مازحة ماذا؟ هل سيعطونني ممنوعات لاحضرها؟ على مدار الساعة وطوال الأسبوع والسنة لا تتوقف رحلات الطيران ولا يتوقف عمل موظفي أمن المطار إنها فوضى ليما، بيرو، مطار خورخيتشافيز الدولي يوم جديد وتعج الصالة بالحركة وكل شيء مراقب من قبل ضباط فرق أمن المطار تتجه أول رحلة دولية اليوم إلى المكسيك حوالي ثلث ممنوعات التي تصدرها أمريكا الجنوبية تستهلك في الولايات المتحدة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 إنما اشتبهنا فيهما بسبب وجهتهما تقول الإحصائيات إن أكثر من 97% ممن يحاولون تهريب الممنوعات عبر خرخة شافيز يسافرون وحدهم ولكن المكسيك وجهة تهريب معروفة لذا استدعى ضباط المسافرين للاستجواب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 ولكنهم لم يجدوا شيئاً غير عادي. حقيبة اليد نظيفة، ليس بها شيء غير قانوني. لا يوجد أي شيء. وهذا الدواء لبرميت لمعيتي. حقيبة اليد قانونية، ليس بها أي شيء غير قانوني، لا مواد غير قانونية بها.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 إيجابي اللون الفيروزي يعني أنها ممنوعات تنقلان الممنوعات في حقيبتيكما ثبت أنكما تحملان ممنوعات النتيجة إيجابية, النتيجة إيجابية لوجود الممنوعات بوغوتا، كولومبيا، مطار إلدرادو الدولي وحدة مكافحة الممنوعات التابعة للشرطة الوطنية دائما في حالة استنفار ويقومون بما يصل إلى خمسة اعتقالات يوميا أجهزة المسح بالأشعة السينية قد علمت حقيبة متجهة إلى المكسيك للتو الرحلة 762 المكسيك الاسم يحدد الضباط مالك الحقيبة ويرافقونه إلى غرفة الاستجواب أمضى المسافر سبعة أيام في كولومبيا هل ذهبت إلى هناك رجاء؟ حسنا مساء الخير سيدي نيابة على شرطة مكافحة الممنوعات سأفتش حقيبتك حسناً. سأساعدك شكراً. سأحدث شقا صغيراً في حقيبتك هناك مادة غريبة تخرج سوف يجري النقيب الآن اختبار تحر الممنوعات هذه القطعة الصغيرة تحتوي مادة كيميائية تتلون بالأزرق عندما تختلط بمادة من الممنوعات مهلاً لكن أنا اشتريت هذه الحقيبة من هنا سنجري الاختبار حسناً نحن لا نعلم حتى الآن ما الذي تحمله هناك سيدي؟ إنه اللون الأزرق هذا يعني أنها ممنوعات تفضل مطار خورخي فيز الدولي ليما بيرو ألقت شرطة مكافحة الممنوعات القبض على صديقين متجهين إلى المكسيك يحملان زجاجات تشيتشا مورادا ممنوعات سائلة إيجابي إيجابي, إيجابي, إيجابي, إيجابي, إيجابي, إيجابي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 ليست لي أي صلة بما يتعلق بالممنوعات ولا أي شيء من هذا القبيل مطار ألدورادو بوغوتا كولومبيا وجدت الشرطة ممنوعة مخبأة في حقيبة مسافر عائد إلى المكسيك سيدي هذا لون أزرق وهذا يعني أنك تحمل ممنوعات سوف أقرأ عليك حقوقك يحق لك التزام الصمت أي شيء تقوله سيستخدم ضدك سيدي ماذا كنت تفعل في كولومبيا؟ أتيت لحضور زفاف ابنتي لقد تزوجت من كولومبي فهمت طلبت حقيبة لأضع فيها ثيابي وقام بشراء هذه لأجلي من؟ صهرك؟ بإمكانك القول إنه صهري إنها ربة منزل الآن هي لا تعمل كانت تملك شهادة في السياحة عندما قابلت هذا الرجل في المكسيك في وقع الأمر، لم يعجبني أبدا كم أمضيت في كولومبيا يا سيدي؟ أسبوعا لقد طلبت حقيبة من أجل رحلة العودة هذا ما فعلته وما الذي حدث بالحقيبة التي أتيت بها؟ منحتها لابنتي لأنها طلبتها مني تركتها لكن أبداً أبداً لم يخطر ببالك وفقا لما يقوله لنا أعطيت الحقيبة له لذلك لم يكن على علم بما يحمله بداخلها بعد إذنك أيها الضابط ما الذي يحدث هنا؟ أنت رهن الاعتقال من قبل السلطات الكولمبية بواسطة الشرطة فهمت، الوطنية الكولمبية وسوف نسلمك إلى الجهات المختصة وفي هذه الحالة سنسلمك إلى مكتب المدعي العام لدي سؤال هنا كم من السنوات سأقضي في السجن؟ كم سنة؟ ذلك يعتمد على الكمية التي نجدها في حقيبتك كم سنة؟ أنا أعني أنا أسألك لأنني لا أعلم أتفهم؟ سيدي العقوبة القصوى هي 25 عاماً يا إلهي مطار خورخيد شافيز ليما البيرو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 لقد رفض التعاون معنا قائلاً إنه كان يحمل زجاجات تشيتشا مرادة وقال أيضاً إنه لا يعرف ما الذي تحويه هذه الزجاجات يزعم المسافران البراء، لكن أحدهما قد خان الآخر أملاً في الكشف عن تفاصيل جديدة قرر ضباط استجوابهما مرة أخرى ولكن هذه المرة معاً أيتها النائب العام نحتاج أن نستجيبهما معا إن أردت أن تساعدك النائب العام يجب أن تتعاوني معنا مفهوم؟ أجل لا بأس يجب أن تفهمي أن صديقك قد يكون متورطا وقد تورطت أيضا بسببه بإمكانك أن تنقذ نفسك بتعاونك معنا أجل أريدك أن تخبرينا بالحقيقة نعم حسناً. نعم الآن لم يعد الشاب يبدو هادئا ورغم أنه أصر على أقواله خلال الاستجواب الأخير سترى الشرطة الآن ما إذا كان سيل تزم بروايته الاستمرار في الكذب لفترة طويلة صعب لذا تزداد الأسئلة تفصيلاً وفي لحظة ما سنعرف من منهما يكذب وما هي استراتيجيته للتهرب من القانون سنطرح عليكما نفس الأسئلة مجدداً مفهوم أجل اكتشفنا منذ قليل أنكما تحملان مادة ممنوعة حين أتيتما إلى بيرو كنتما تعرفان سبب مجيئكما؟ لا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 مطار دورادو، بوغوتا كولومبيا يعتقل ضباط رجلاً لتهريب الممنوعات في حجرة مخفية داخل حقيبته المعلمة كم من السنوات سأقضي في السجن؟ العقوبة القصوى هي خمسة وعشرون عاماً يا إلهي يدعي أن صهره أعطاه الحقيبة اجلس سوف تكون قادراً على مناقشة كل ذلك مع محاميك حسناً؟ لا كفالة؟ لا توجد كفالة هنا؟ كلا لا توجد كفالة تكبل يد الرجل ويؤخذ إلى غرفة الأشعة حيث سيفحص بحثا عن الممنوعات المبتلعة أخبرتك أن ابنتي أعارتني حقيبة بعدها بشكل مفاجئ زوجها يأتي إلي قبل زواجهما ويقول لي أتعرف ماذا يا والد زوجتي؟ إليك حقيبة ثم قلت أنا ما سعرها؟ قال كلا لا عليك هذا ليس عدلا أرجوكم صدقوني أيها الضباط وأقول هذا باحترام هذا ليس عدلاً ليس بهذه الطريقة يقولون لي أتعرف ماذا هذا هذا وذاك وعندها تستطيع القول نعم أريد ذلك أو كلا لا أريد ذلك لكن فعل هذا لا هذه الإجراءات المتبعة إنه ليس ذنبي حتى الآن لا نستطيع معرفة فيما إذا كان يقول الحقيقة أم يكذب ومن الواضح أن الأمر يعود إلى القاضي ليعير الحقائق ويتخذ حكماً. كان يحمل المسافر ما يقارب الخمسة كيلوغرامات من الممنوعات داخل حقيبته. لهذه الجريمة قد يتلقى حكما بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة. مطار خورخي شافيز، ليما، البيرو. شرطة مكافحة الممنوعات على أهبة الاستعداد فقد تلقوا إخبارية تتعلق بمواطنة أميركية ربما تحمل معها بضائع مهربة.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 طاب مساءك سيدتي الشرطة يجب أن أرى جواز سفرك من فضلك سنفتش أمتعاتك حسنا تفقنا؟ اتبعيني رجاء من هنا نقل العملاء المسافرة إلى منطقة التفتيش لمتابعة الإجراءات تابعي وسرعانا ما وجدوا شيئا ما حقيبتها الكبيرة المسجلة شبه فارغة عادة ما يضيف ناقلو الممنوعات منتجات غذائية أو ملابس وعدة أشياء أخرى لتضليل مسؤولي الأمن هل أخبرتني ماذا تنقلين في حقيبتك؟ هذه أغراضي الشخصية يمكنك حسناً. إخراجها إن أردت حسنا كانت الحقيبة فارغة وهذا ليس ما نراه عادة سنقوم حاليا بتحليل حقيبتك حاولي أن تشاهدي أجرى العملاء بسرعة اختبارا على هيكل الحقيبة هذا يظهر أنك تنقلين الممنوعات. أنني أنقل الممنوعات؟ <تصفيق> خورخي شافيز. ألقت الشرطة القبض على صديقين يافعين يحاولان تهريب الممنوعات السائلة إلى المكسيك خلال الاستجواب أصر على براءتهما ولكن ربما قد خدع أحدهما الآخر هل جئت إلى هنا من قبل؟ مرتين. مرتين. مرتين مرتين مرتين أكنت تعلمين أن صديقك جاء إلى بيرو من قبل؟ كلا لم أعرف هل اكتشفت ذلك للتو؟ أجل هل هذه رحلتك الأولى؟ أجل هنا في ليما هل هي أول مرة تغادرين فيها بلدك؟ أجل ويمكنك التأكد أخيرا اعترف الشاب ماذا قالوا لك بالضبط؟ سألوني عما إذا كنت أريد أخذ زجاجات أنقلها معي وأتلقى أجري هناك ولكنهم لم يخبروني بأنها ممنوعات لم أتصور أبدا أن تكون ممنوعات ما هو المبلغ الذي عرضوا أن يدفعوه لك؟ خمسمائة دولار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 على الضباط الآن أن يزنوا الكمية المضبوطة ضبطنا حوالي 14 كيلو جرام و410 جرامات من الممنوعات إنها الكمية التي وجدت في حقيبة السيدة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 تستسلم الموقوف وتجيب عن الأسئلة كان يفترض بي لقاء شخص ما وإعطاؤه بعض الملفات كان يفترض بهم توقيعها وإعادتها إلي أجل ثم نلتقي في هونغ كونغ من أعطاك هذه الحقيبة بالتحديد؟ لا أعرف اسمه نعم لكنني أعطيتهم الملفات كان يفترض بالمغادرة يوم الجمعة وهو قال لي انتظر الشخص الذي ستلتقين به في هونغ كونغ نعم ترك أمتعته هنا قال أريد منك أن تأخذي أمتعته معك وأن تعطيه إياها في لندن أقصد في هونغ كونغ ادعت المعتقلة أنها مسؤولة تسويق مستقلة وتم توظيفها من قبل صديق لها في هونغ كونغ لتأتي إلى البيرو وتأخذ بعض المستندات تبدو المرأة هادئة وضعت أنه أمر طبيعي في عملها أن تنقل المستندات من بلد إلى آخر لكنها اعترفت أن هذا العمل بدا غريبا من الغريب أنني لا أعرفه لا. لكن لدي صديق اسمه ويمكنكم تفقد بريد الإلكتروني وأنا قلت يريدون مني إحضار حقيبة؟ في البداية أخبرني أنه تذكار فقلت مازح ماذا؟ هل سيعطونني ممنوعات لأنقلها؟, لأنقلها؟ أثارت هذه القضية حيرة الشرطة لماذا قد ترسل مجموعة الإتجار حقيبة محملة بالممنوعات دون وضع الملابس؟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 حضر. جلست المسافرة وكمية الحمولة ازدادت الوزن الإجمالي هو كيلو جرامان وثمانية وثمانون جرامان. ومع ذلك واصلت الادعاء بأنه تم خداعها اطلعوا على محادثاتي مع عندما قلت إنه يطلب مني أن أخذ هذه الحقيبة ثم عدت وتسللت لا أعتقد أن رجل يعرف أنني ألتقط صورته سوف نرى لو سمحت سيدي إما أن تكون المسافرة ساذجة أو كاذبة مقنعة بغض النظر فهي ستخضع للمحاكمة لمحاولة نقل قرابة ثلاثة كيلوغرامات من الممنوعات قد تواجه حكماً بثماني سنوات على الأقل في السجن يسجل مئتا شخص دخولهم على متن الرحلة التالية المتجهة إلى أمستردام جواز سفرك وبطاقة الصعود من فضلك شرطة مكافحة الممنوعات في حالة تأهب أظنه ذهب إلى هناك تعد أمستردام بوابة مهمة إلى أوروبا بالنسبة لشبكات الإجار بالممنوعات ورابع أكبر وجهة في المطار جواز السفر من فضلك نحن عندنا في تسجيل رحلة متوجهة إلى أمستردام ومعنا وحدة الكلاب البوليسية تنبه الكلب لحقيبة خلف النافذة يبدو أن فيها شيئا ما دع دع يولي الكلب هذه الحقيبة الكثيرة من الانتباه ربما هناك ممنوعات في الحقائب لنبحث عن المسافرين حددت الشرطة اسمي مالكي الحقائب المثيرة للشك ولكن العثور عليهما ليس بالأمر السهل فالمسافران قد اختفيا بين حشود محطة الطيران المعذرة المعذرة مساء الخير سيدي أنا ضابط الشرطة هل أردتني جواز سفرك من فضلك؟ أخيرا تمكن الضباط من إيجادهما هل رافقتني؟ لا أجد الإسبانية إنهما سائحان أوكرانيان وقد يصعب التواصل معهما ألا تتحدث الإنجليزية؟ لا لا أجد الإنجليزية الإسبانية؟ أجل بالإسبانية؟ سنقوم بتفتيش حقائبكما لا أفهمك إن الوضع معقد للغاية سجل شابان دخولهما ثم غادرا النافذة بسرعة لا يجيدان الإسبانية وبالكاد يتحدثان الإنجليزية ومع ذلك فهما أننا سنقوم بتفتيش روتيني وأخذناهما للقيام بالتفتيش هنا في هذا المكان ابقى هنا وانظر بنفسك حسنا هل تعلم ماذا تعني كلمة ممنوعات؟ هل تعلم؟ لا أعلم حسناً سنقوم بتفتيش حقيبتك هل تفهموني؟ لنرى ماذا يوجد بداخلها هل هذه ممنوعات؟ ممنوعات؟ لا؟ ممنوعات؟ الاختبار الكيميائي سيؤكد شكوك الشرطة أو ينفيها لحظة واحدة فقط. النتيجة إيجابية. هذا يظهر وجود ممنوعات. إنها ممنوعات. إنها ممنوعات. إنها ممنوعات. إنها ممنوعات. حسناً. أن رهن الاعتقال. أن رهن الاعتقال. اهدأ. حسناً. اهدأ. حسناً. أجل سيدي على الفور. اهدأ. اهدأ. هادئ. يعترف المسافر على الفور ولكن عند انتقال رجال الشرطة لتفتيش حقيبة صديقه يظهر ارتباكا حادا سيدي هل تنقل الممنوعات بداخلها ممنوعات؟ لا لا افتح هذه افتح هذه اجل حسنا حتى الان الرجل الثاني يبدو واثقا من عدم وجود الممنوعات في امتعاته ويشاهد بهدوء بينما يجري العملاء اختبارا للممنوعات، إما أنه مجرم خبير أو يعتقد بصدق أنه بريء. انا أنا أعرف ذلك. اللون الفيروزي يعني أن نتيجة الاختبار إيجابية على وجود الممنوعات. إيجابية على وجود, إيجابية الممنوعات. على وجود, الممنوعات. على وجود الممنوعات. مطار الدوراد الدولي بوغوتا كولومبيا. رصد عناصر مكافحة الممنوعات حقيبة مشبوهة خلال الجولات الأمنية وسيفتشونها بشكل أعمق طبعاً يا صديقي لا مشكلة فتش كما تريد إنها حقيبة محمولة باليد ولكن جدرانها ذات سماكة أكبر من المعتاد هذه القضية تخص شخصا يسافر من كولومبيا إلى مدريد هل اشتريتها؟ نعم اشتريتها الشيء اللافت للنظر هو وزنها سماكة جدرانها والرائحة لدى الشرطة ما يكفي من الأدلة ليشك في أن هناك شيئا مخبان في الحقيبة عندما بدأنا بقص الحقيبة تسربت مادة بيضاء يا لها من فوضى يا أخي مساء الخير ماذا تحمل هنا؟ أعطوني هذه الحقيبة وشيء آخر لذلك قابلتها لكنني لم أكن أعلم ماذا يعطونني وأنني قد أقع في المتاعب من أجل شيء صغير كهذا لذلك لم أشك إذا فقد تم خداعي ببساطة أتيت باحثا عن عمل جلبت بطاقة الاعتماد من أجل تحويل الدولارات وهذا ما عرضه علي سوف نجري الاختبار حسنا حسنا بغض النظر عما ما يحدث خلال التفتيش سواء كان المتهم يقول الصدق أم لا فنحن نتابع إجراءاتنا هذا غير حقيقي سنجري الاختبار حسنا نعم يا أخي لا بأس إن تحول اللون الزهري إلى أزرق فهذا يعني وجود الممنوعات أجل. هل هذا مفهوم؟ أه. أجل أعطني الشريحة يا سيد هذا ما وجدناه في حقيبتك أزرق أزرق فاتح أجل يا أخي تم تأكد من وجود الممنوعات هناك ممنوعات مطار خورخة شافز الدولية تم اعتقال صديقين أوكرانيين متجهين إلى أمستردام بعد عثور الشرطة على ممنوعات في أمتعتهما ممنوعات؟ حسنا الغريب أنه بينما تقبل أحد المعتقلين التهم كان الآخر غير مصدق أن ترهن الاعتقال واجه الحائط أتم الإجراءات على مهلك اجلس هنا. تم اصطحاب الشابين إلى المقر الرئيسي لقسم مكافحة الممنوعات. على الشرطة الآن إيجاد كل الممنوعات المخبأة وإخراجها. ممنوعات؟ أجل. إنه يقر بوجود ممنوعات. في علبة المسحوق تلك. سنؤكد الأمر بالاختبار الميداني. لون فيروزي. الاختبار إيجابي على وجود الممنوعات. هذا حامل سكين. لا. لا يوجد شيء هنا. رأس لفام. هل يوجد شيء هنا؟ توجد ممنوعات, توجد توجد توجد ممنوعات. ممنوعات. ممنوعات. يتعاون المسافر الأول طوال عمليات التفتيش لا أي شيء هنا؟ لا هذه منفوكة حسنا يبدو أنه يجيب بصدق عند سؤاله عن كل غرض بحذر حان دور الرجل الآخر. أفرغها، أفرغها. لو سمحت سيدي لحظة. لدينا علبة تحمل شعارا باللغة الأوكرانية على ما يبدو. سنفتشها لنرى ما بداخلها. سنجر اختبارا ميدانيا. لحظة. هذه تحتوي على الممنوعات هذه تحتوي على من وعد مجدداً يبدو الرجل الثاني مسعوقاً وكأنه لم تكن لديه أدنى فكرة عما يحمله وبعد نقاش بين الصديقين يتغير كل شيء ليس له أي علاقة الموضوع عندي لا علاقة له لدى المسافر الأول شيء آخر ليقوله بالإشارات كان يحاول أن يقول لنا إنه المسؤول، محاولا حماية صديقه بطريقة ما. أنا فعل. هل تفهم قليلا من الإسبانية؟ مترجما إنه قادم إلى هنا. إنه قادم. تستدعي الشرطة مترجما. مع قضية بهذا التعقيد، ليس هنالك مجال لأي التباس. مطار دورادو في بوغوتا كولومبيا اكتشفت شرطة مكافحة الممنوعات مواد ممنوعة مخباة في قماش حقيبة محمولة باليد لقد كان مالك الحقيبة متجها إلى إسبانيا لقد تم حقيقي. التأكد من وجود ممنوعات يا لها من فوضى يا أخي الآن يجب على شرطة أن تفتش بقية الحقيبة للتأكد من عدم بقاء أي ممنوعات مخبأ سنفتح الحقيبة هنا لنتأكد إن تم إخفاء الممنوعات باستخدام نفس الطريقة كانت الممنوعات مضغوطة وملفوفة بالقصدير يمكن للقصدير ان استخدم بطريقة صحيحة أن يقلل من قراءة السماكة في المسيحات لكنه لا يزال مرئياً عند مفتشين هناك نحو 500 جرام في كل منها هذا يعني أنه يوجد اثنان هنا واثنان هنا مما يعني كيلوغرامين تقريبا تقريباً يدعي المسافر أنه تعرض للخداع وأن إقامته في كولومبيا إضافة إلى رحلته إلى إسبانيا هما قانونيتان تماما. سمحت لهم بخداعي سمحت لهم بخداعي أظنهم تلاعبوا بي كيف تقولها كم يوما أمضيت هنا في كولومبيا يا أخي أمضيت عشرين إلى خمسة وعشرين يوما هنا ربما أقل أو أكثر ماذا فعلت خلال وجودك هنا أتينا لنقوم ببعض العمل ببعض الرسم لا شيء فيما عدا ذلك. لا شيء وهم أعطوك الحقيبة؟ أجل وقالوا عليك أن تعمل هناك أعلم القليل عن الاتصالات السلكية واللاسلكية وكم أعطوك كي تذهب إلى إسبانيا؟ جليت بعض المال وهم أعطوني القليل نحو مائتي دولار لذا كما ترى يا أخي هم خدعوني هذه القضية غير اعتيادية كان على المهربين أن يعملوا على هذا الرجل ليس يوما واحدا فقط يعني أنهم تلاعبوا به كثيرا من التلاعب حتى وثق بهم ربح ثقتك بإعطائك الطعام وكل شيء بالطبع لم أتخيل هذا أبداً لو عرضوا علي المال لكنت توقعت أن هناك مشكلة ما لو قالوا سنعطيك الملايين لكنت تيقنت أن هناك خطباً حقاً تلاعب به هذا صعب أجل إنه صعب لكنني وقعت فيه يا أخي وسأتحمل المسؤولية والآن على النظام القضائي الكولومبي تحديد ما إذا كان هذا الشخص كاذباً أم أنه تعرض للخداع إن تم تجريمه قد يواجه عقوبة بالسجن أقصاها 12 عاما مطار خورخي شافيز، ليما البيرو. تم اعتقال مسافرين أوكرانيين عند عثور الشرطة على منوعات في حقائبهما. هذه تحتوي على الممنوعات. هذه تحتوي, تحتوي على الممنوعات. الممنوعات. ويبدو أن أحدهما يريد أن يتلقى اللوم وحده. تم استدعاء مترجم للمساعدة بهذه القضية. أخيراً يمكن البدء بالاستجواب بطريقة ملائمة. كيف تفسر إيجادنا للممنوعات في حقيبتك؟ فسر لهم وجود الممنوعات في حقيبتك. يقول إنه لا يستطيع التفسير لأنه لم يكن يعرف بوجود الممنوعات في حقيبته من الذي أعطاك إياها؟ اسمعني فهم؟ هل أعطاك إياها صديق لك؟ لا أعلم أي شيء عن هذا يصر الشاب الثاني على براءته وعلى الشرطة الآن أن تنتقل إلى صديقه سابقاً استخدم المسافر إشارات اليد معترفاً بتحمله للمسؤولية ولكن هل سيلتزم بتلك القصة في أقواله الأخيرة؟ ماذا تحمل في حقيبتك؟ أهي لك؟ أجل في الأيام التي قضيتها في البيرو هل كنت برفقة صديقك فقط؟ تركته يوماً واحداً فقط إلى أين ذهبت في ذلك اليوم؟ تروخيو. وما سبب رحلتك إلى تروخيو؟ لإحضار الممنوعات لماذا يحمل صديقك ممنوعات في حقيبته أيضا؟ أنا من وضع الممنوعات في حقيبته وهو لم يكن يعلم قال مجدداً إنه هو من وضع الممنوعات في حقيبته وإنه هو من وضع الممنوعات في حقيبة صديقه كذلك هل أخبرتنا لماذا وضعت الممنوعات في حقيبة صديقك؟ لأن وزن حقيبتي كان أكثر مما ينبغي كم كيلو من الممنوعات تحمل بالمجمل؟ خمسة كيلوغرامات هل تعلم أن هذه جريمة خطيرة في البيرو؟ نفهم إذن أنك تعترف بأنك أتيت إلى هنا لنقل الممنوعات صحيح؟ نعم إذن نحن نقترح عليك أن تتعاون وتخبرنا من أعطاك الممنوعات وهذا قد يخفف العقوبة إنه يعلم أن لدي عائلة في أوكرانيا آه. هل هي منظمة في أوكرانيا لها صلات في البيرو؟ من الممكن، هذا ممكن. تصريح المعتقلي توافق مع الدليل. كان يعلم مكان كل جرام من الممنوعات والوزن الإجمالية في كل حقيبة. تزن كيلوغرامين وثمانمائة. وواحدا وستين غراما تزن كيلوغرامين ومائة وثلاثين غراما من الممنوعات رغم إصراره على براءة صديقه ما زال على الرجلين أن يمتلا أمام المحكمة هل رأيت هذا يقول الرجل الأول إن الممنوعات ملكه هو فقط وإنه المسؤول عن كل شيء سيتم حل هذا لاحقا نحن نركز على ما وجدناه فقط وقد وجدنا ممنوعات في حقائب كلا الرجلين سيتم تسليم الأوكرانيين لنظام العدالة في البيرو إن كان يقولان الحقيقة أحدهما سيطلق سراحه بينما سيواجه الآخر جميع التهم عقوبة حمل قرابة خمسة كيلوغرامات من الممنوعات قد تتراوح من ثماني إلى خمس عشرة سنة في السجن إننا نراقبه أصبح الآن في القاعة الرئيسية لا نستطيع أن نحدد نمطا للمخبئين الذين ندعوهم مهربين لأننا لا نهتم هنا بالعرق أو الجنس أو الديانة أو بأي من هذه الأشياء هل هذه ممنوعات؟ ممنوعات؟ لا الآن ومستقبلا، يستمر مهربو الممنوعات بإيجاد الطرق لإيصال الممنوعات إلى البلدان الأخرى أبدا لم يخطر ببالك أبدا أمسكنا بنساء من بلدان أخرى ليس الأمر غير اعتيادي بالنسبة إلينا لكنه لا يزال صادما بدلت ملابسها إنها ترتدي سترة سوداء وقميصا أبيض بالنسبة للنساء اللواتي خدعنا من خلال ارتباط عاطفي فهي طريقة رأيناها مؤخرا وغالبا ما تنطوي على الخداع هي ليست طريقة غير شائعة وليست منفردة يجب أن تفهمي أن صديقك قد يكون متورطاً وقد تورطت أيضاً بسببه هذه معركة لن تقاعس فيها أبداً دائماً ستكون لدينا قوة حكومية وقوة شرطة وقسم لمكافحة الممنوعات مكرس بالكامل لمكافحة الممنوعات